بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمد قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن تغتيلا إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطُؤًا وَأَقْوَمُ قِيلًا إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبَحًا طَوِيلًا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو لا إله إلا هو وفتخه وكيله واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرة جميلة وذن والكذبين أول النعمة ومهلهم قلينا إن لديناها أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا رسولا شاهدا عليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذوا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يومين يجعل الولدى نشيبا السماء فطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا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 إن الله غفور رحيم